الذين ميزوا صحيحه, صحيحه من ضعيفه وهم الذين تكلموا على الإلال وهذا باب عظيم لا ينبغي للمرء أن يتعامل مع كلام الأوائل في مصطلحاتهم بما استقرت عليه المصطلحات عند المتاخرين. هذا باب مفسد لعلم الحديث مفسد هذه قضية مهمة وإن شاء الله ونحن في قراءتنا للمصطلحات سنتبين كيف أن اللفظ الواحد يستخدمه ربما سأذكر لكم في الحديث الحسن تقريبا سبعة معاني لكل عالم إطلاق الإمام البغوي عنده الحديث الحسن هو ما رواه هل السنم إذا روى الترمذي حديث ولو كان صحيحا يسميه حسن وإذا روى البخاري حديث سماه حديثا سماه صحيح فهذا الصلاح الخاص له وليس هو على طريقة مستقرة من المصطلحات عند المتاخرين التي تقرأ ما نقصد بالمتأخرين أي مستقر في كتابي آخر كتاب ما هو مستقر في كتاب أبي عمرو من الصلاح المقدمة التي اشترى المقدمة من الصلاح هذا نقصد بالمتأخرين. الأوائل كانت عندهم لا هذا غير صحيح كانت عندهم مصطلحات ولكن بعض العلماء لهم مصطلحات خاصة في هذا الذي يخرج عنها. وإنما كانت شائعة هذه المصطلحات ومنتشرة ولكن بعض الأئمة لهم في هذه الألفاظ لهم معاني خاصة بعض الأئمة لهم معاني خاصة من المتقدمين لا ينبغي أن نتعامل مع ما استقر عليه مصطلح مع ما قاله الأوحي هذا فهم؟ هذا الشيء إجمع هذا ما في إجمعه هذا؟ هذا خطير حالك <تصفيق> هذا سنتكلم عليه عند كلامنا عن كل لغ كلامنا عند كل لغ سنبين هذا يعني عندما قيل لشعبه لماذا لا تبلع العرزبي وأحاديثه حسان شعبة فهمة ما معنى كلمة حسان وذلك قال من حسنها فررنا فإذا هو ليس بالمعنى اللغة اللغة ولكن كما قال بعضهم ولكن هو معنى الصلاحي موجود بين السائل وبين المجيب فهمنا هذا فإذا كتاب الموقضة أيها الإخوة والأحبة هو كتاب ماذا مختصر لكتاب الاختراح لابن دقيق العيد نتكلم شيئا يسيرا عن الإمام الذهبي خذنا نبدأ يسيرا عن كيف عن علم المصطلح وعن كتبه وعن مضانه أليس كذلك؟ بلا. قلنا إن أول من تك... تكلّل وإن أول من كتب فيها هو الشافعي، و... كما هو موجود لديكم وكما تقدم. نتكلم عن الذهبي. الذهبي هو كما هو مصطلح عندكم في مقدمة في الكتاب في عنوانه فهو ما كنيته شمس الدين. كنيته شمس الدين محمد ابن أحمد محا اسمه محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز اسمه محمد هو كنيته هو شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز وهو تركماني الأصيل فارقي تركماني الأصيل. الفارقي وهو تركماني الأصل شافعي المذهب ولد كما هو مكتوب عندكم سنة 73 و 600 أول ما طلب علم القراءات حتى صار إماما فيه وجوده هذا الإمام أول ما قرأ قلنا علم القراءات والخط وكان مرجعا في هذين العلمين وفي الثامن عشر من عمره طلب الحديث بدأ يطلب الحديث في الثامن عشر من عمره ورحل وسمع الشيوخ حتى أكثر وألف كتابا في هذا أي في شيوخه سماه معجم الشيوخ وهو كتاب مطبوع العلوم التي أتقنها هذا الإمام أولا كما قلنا أتقن علم القراءات حتى صار إمام فيه ويقال إن ابن دقيق العيد هو الذي وجهه إلى علم الحديث وقال له إن علم القراءات علم يعني كثير عناؤه قليل فائدته وجهه إلى طلب الحديث فإذا من العلوم التي كان يتقنها أولا الحديث ثانيا اي القراءات ثانيا الحديث واهم ما وأهم ما تكلم فيه في الحديث هو الرجال أهم ما تكلم هو الرجال وتاريخهم حتى صار صارت وصار علم الرجال اليه وكتبه صارت المرجع لكل من اراد أن يتكلم في الرجال وذلك قال السبكي عنه قال السبكي كأن الله عز وجل جمع العالمين أمامه تحت نظري في صيد واحد وجعل يتكلم عنهم تكلم العارف جعل يتكلم عليهم تكلم العارف بهم المطلع عليهم كأنه حضرهم وشاهدهم ويقال بعد ذلك إن علم الرجال صار إلى أربعة رجال الأول هو الذهبي الإمام الذهبي ويقال له ابن الذهبي كما هو يترجم لنفسه كثيرا هو في كتابه معجم الشيوخ أنه ابن الذهبي لأن الذهبي نسب لماذا نسبة لوالده الذي كان يشتغل في دقيق الذهب والده كان يشتغل في دقيق الذهب فسمي بالذهبي وهو كان اسمه ابن الذهبي وعلى طريقة اختصار الأوائل صاروا يقولون الذهبي وهذا اختصار من ابن الذهبي فتكلم في الرجال قلنا الذين صار المتاخرون عاله على أربعة من الرجال في الحديث أولهم الذهبي ثانيهم البرزالي وهؤلاء وثالثهم المزي وهؤلاء الثلاثة متعاصرون في عصر واحد نعم ورابعهم من حجر نعم متعاصرون والثلاثة دمشقيون سكنوا دمشق ورابعهم هو ابن حجر العسقلاني في كتبه العلم الثالث الذي اتقنه التاريخ فقد كتب طبعا من كتبه في الرجال نذكر كتبه في الرجال بعض كتبه في الرجال نذكر بعض كتبه في الرجال اولا تذكرة الحفاظ الذي ذيل عليه ذيلين، ليل احدهما لتلميذه ابن فهد المكي تذكرة الحفاظ وهو مطبوع وذيلت عليه ذيول واختصره واخذ عليه وبنى عليه الصيوط في كتابه طبقات الحفاظ ومن كتبه في الرجال ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال والمغني في الضعفاء, المغني في الضعفاء والكاشف في رجال الكتب الستة الكاشف هذه كلها في رجال الحديث كل هذه الكتب في رجال الحديث وله المعين المعين كتاب حقيقة يصلح أن يسمى كتاب الجيب للرجال يعني لو أنه يحقق تحقيقا حسنة هو مطبوعة ولكن فيه أغلاق حققه الدكتور همام عبد الرحيم سعيد وفيه أغلاق وهو كتاب يصلح وهو أفضل بكثير من كتاب التقريب لمن حجر الذي الذي هو كتاب صار مرجع وهو أولى بأن يكون مرجع كتاب المعيد العلم الثالث الذي كتب فيه هو علم التاريخ وكان إمام فيه كتب فيه كتابه العظيم تاريخ دول الإسلام تاريخ دول الإسلام وكتابه الشهير الثاني هو مختصر تقريبا تاريخ دول الإسلام ولكنه كتاب تاريخ وهو سير على منو وكتب في التوحيد والعقيدة وكان إذن في التوحيد والعقيدة وكتب كتابه العلو على طريقة السلف في إثبات علو الله عز وجل على خلقه وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن عن خلقه في القراءات كتب كتابا سمه معرفة القراء الكبار ليس في القراءات ولكن في معرفة حملة هذا القرآن سمه معرفة القراء الكبار مطبوع وكتب في مصطلح الحديث كما ترون هذه الموقضة التي اختصرها للمبتدئين في هذا العلم الموقضة وهي للمبتدئين في هذا العلم طيب لو تكلمنا عن أسلوبه وعن المآخذ التي أخذها بعضها للعلم عليه وعلى أسلوبه فالقارئ في كتب هذا الإمام نتكلم أولا عن كتابي التاريخ له تاريخ دول الإسلام وسير علام النبلاء فأولا نجد أنه يجمع أنه يجمع ما قيل في الرجل في مكان واحد وربما ينسب وربما لا ينسب يعني يذكر الكلام في الرجل وربما يذكر من أين أتى به وربما لا يذكر وثانيا نرى عنده الإنصاف والعدل في الكلام على الرجال حتى التهم من جميع الفرق الذهب نرى عنده العدل والإنصاف في الحكم على الرجل فهو لا يرد الرجل بالكلية بمجرد الطعن اليسير فيه حتى التهمة من كل الطوائف فمثلا متعصبي الحنابلة يطعنون فيه ويرونه متساهلا في إطلاق بعض الألفاظ على بعض من اشتهر بالبدعة والأشائرة يتهمونه بالتعصب للحنابلة كما فعل تاج الدين السبكي فإنه في ترجمة أحمد بن صالح المصري فرغم أن تاج السبكي ذكر فضله وتتلمده عليه وأخذه هذا العلم العلم الحديث على شمس الدين الذهبي إلا أنه في ترجمة أحمد بن صالح حط عليه يعني كلاما شديدا حتى قال فيه ألفاظ ما يقولها إلا من اشتدت عصابيته بحيث قال ولعله طبع على قلبه هكذا يقولون فهؤلاء مخطئون وهؤلاء مخطئون الرجل يتكلم بإنصاف وعدل والحقيقة ربما ربما نخلص إلى أخذ المؤاخذات عليهم مما تكلم بها السبكي ونرد عليها إذا وجدنا وقتا ولكن الحقيقة رد السخاوي في كتابه اعلان التوبيخ لمن ذم علم التاريخ رد على التاج ردا يسيرا ولم يستوعب أي ما قاله السبكي أو ما قاله ابن السبكي في كلامه على الذهبي فإذا هو كان ينصف أولا يستوعب ما قيل في الرجل ثانيا ينصف ثالثاً ما تميز به أنه كان على طريقة الأوائل في نقد المتون وهذه قلنا في دروس سابقة إن المتاخرين عري إن المتاخرين غري عن نقد المتون غري عن نقد المتون لا ينقدون المتون الذهبي ينقد المتون ويتكلم على القصص المنكر التي تمر معه وينقدها فهذا هذه بعض ما تراه في أسلوبه وترى إبارته اليسيرة الموجزة السهلة النقطة إلى هذا ما أخذ عليه قلنا تكلم عليه الحنابلة بأن اتهموه واتهموا بأنه يعظم أهل البدعة حتى وجدنا بعض المعاصرين من يزعموا لجهله أن ما ترجم ما ترجمه الذهبي على بعض أهل البدع أنه مدخول عليه ومكذوب عليه وهذا خطأ هذا هذا ما ينبغي أن يقال وهؤلاء لا يعرفون كلام الأوائل ورأينا بعض الأشاعر من يتهمه بالتعصب للحنبيلة وهذا غير صحيح ومدحه الصفدي في كتابه الوافي الوافي في بالوفيات أنه لم يكن عنده جمود المحدثين ولا كودنة النقلة هكذا يقول لم يكن عند الذهبي جمود المحدثين ولا كودنة النقل الكودنة الجهل وعدم اعمال العقل بل كان الامام الذهبي من المتبصرين في الروايات وينقذ الروايات على طريقة الاوائل وهذا من تأثره بمنهج شيخه ابن تيمية عليه رحمة الله فاننا نرى ان ابن تيمية وابن القيم وبالرجاب والذهبي يهتمون بنقد المتون اكثر بكثير من المتأخرين وهي طريقة الأوائل في النظر إلى المتون ومناقشة الروايات والأسانيد على طريقة القدماء هذا ما يصلح يسيرا مقدمة نبدأ يسيرة لما سنتكلم عليه إن شاء الله عز وجل من علم مصطلح الحديث وقراءة الموقضة هذا وبالله التوفيق واتزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفف احمد بن صالح المصري هو الذي تكلم عليه النساء بغير حق والذي جالس الامام احمد وسهر معه يتذاكرا الحديث فلم يجد احمد عند احمد احمد لم يجد انه حمل عند ابن صالح حديثا لا يعرفه ولم يجد ابن صالح حديثاً عند ابن حنبل لا يعرفه إلا حديثا واحدا فقط صور وهذا لشدة علمه ففي ترجمته لما ذكر أمر النسائي معه لما ذكر أمر أحمد, أحمد بن شعيب النسائي معه وأنه تكلم بغير, بغير حق ذكر شيئا قائدة في الجرح والتعديل أفرد بعضهم بطباعة خاصة فتكلم عن الذهب تكلم ابن السبكي عن الذهب ابن السبكي والشافعي وهو ابن تقي الدين السبكي الشافعي الذي بينه وبين ابن تيمية مصاولة ترد على ابن تيمية في الطلاق ورد عليه في شد الرحال ولم يكن الحق معه كان شافعيا ولم يكن يعني يجري مجرى ابن تيمية لا في عقله ولا في علمه ولا في اتساع فقهه وكذلك ابنه رد على ابن القيم ردا لا يليق رده على الكافية الشافية المسمى ب نونية ابن القيم في رسالة طبعت مؤخرا أو طبعت حقيقة متقدمة بتعليق محمد زهد التوثري سم سمية بالسيف السقيل في الرد على ابن زفيل وليس هناك من أحد نسب ابن القيم إلى هذا الاسم نسب ابن القيم إلى ابن زفيل من أحد إلا ما ذكر في هذا الكتاب ولعلها من كذبات الكوثري على ابن القيم الحقيقة لا ليس بل ليس قلت ليس السبكي للاب ولا الابن بمستوى لا الاب بمستوى ابن تيمية ولا الابن بمستوى الذهبي بل ان الذهبي عليه ورحمة الله وشيخه في عدم الحديث ولكن اخذته العصبية للمتكلمين والشافية ولا الصوفية الحقيقة اخذت العصبية تاج الدين بن السمكي أخذته حتى تكلم في شيخه هذا الكلام الذي ستسمعونه وهو من يعني أقدع الكلام وأشدهه حط عليه حطا شديدا قال وهذا شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى من هذا القبيل من قبيل من تكلم على الناس وفيه شيء من العصبية هكذا يقول من هذا القبيل له علم وديانة وعنده على أهل السنة تحامل تحامل مفرط فلا يجوز أن يعتمد عليه ويقصد بأهل السنة هم الأشاعرة. تقصده هذا خطأ. فلا شاعر ليسهم من أهل السنة وإن كانوا من أقرب الناس لأهل السنة إنما أهل السنة هم أهل الحديث. وعنده على أهل السنة ويقصد بهم من الأشاعرة تحامل مفرط فلا يجوز أن يعتمد عليه. قال ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلبي العلاي رحمه الله ما نص صحو. الشيخ الحافظ شمس الدين الذهب لا أشك في دينه وورعه وتحريه فيما يقوله الناس ولكن غلب عليه مذهب الإثبات وهو إثبات الصفات على طريقة السلف من أهل الحديث والتي نصرها شيخه ابن تيمية ولكن غلب عليه مذهب الإثبات ومنافرة التأويل والغفلة عن التنزيح حتى أثر ذلك في طبعه انحرافا شديدا عن أهل التنزيح وميلا قويا إلى أهل الإثبات، فإذا ترجم واحد منهم يطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن، ويبالغ في وصفه، ويتغافل عن غلطاته، ويتأول له ما أمكن، وإذا ذكر أحد من الطرف الآخر كإمام الحرمين وهو الجويني والغزالي ونحوهما لا يبالغ في وصفه. ويكثر من قول من طعن فيه ويعيد ذلك ويبديه ويعتقده دينا وهو لا يشعر ويؤرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبها وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرها وكذلك فعله في أهل عصرنا إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول في ترجمته والله يصلحه ونحو ذلك وسببه المخالفة في العقائد انتهى يقول الآن ابن السبكي والحال في حق شيخنا الذهبي أزيد مما وصف بالرغم أن هذا الكلام الذي قاله صلاح الدين خليل بن كيكلدي عليه كلام من شديد يعتبره قاصرا عن الصواب هكذا يعتبره بن السبكي والحال في حق شيخنا الذهبي أزيد مما وصف وهو شيخنا ومعلمنا غير أن الحق حق أن يتبع وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر منه وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وإمتهم الذين حملوا لنا الشريعة النبوية فإن غالبهم أشاعرة وهذه حقيقة غلطة ظنها بعضهم وجرت مجراها وخاصة أول من بدأها للأسف أول من بدأ هذه الغلطة الكبيرة هو ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري على أبي الحسن العسكري على ابن الحسن الأشعري على ابن الحسن الأشعري وزعم أن أمة العلماء من الشعر وهذا غير صحيح ورد عليه جمع من الأئمة وكذب بعضهم ذكر عناوين شديدة في الحقيقة في الرد على ال... في الرد على ابن عساكر ذكروا عناوين وعناوين شديدة فيه عليه فالقول بأن غالب العلماء من الشعر هذا غير صحيح فإن غالبهم أشاعر طمعا إذا قيل يخشى علي يوم القيامة من العلماء المسلمين هذه قيلت ليحيى بن سعيد القطان المجرح وهو على فراش الموت قال لهم ماذا يقول الناس قال يعني يذكرون عنك الخير ويرجون لك النجاة وهم يذكرون لك الفضل ولكن يخافون من شيء واحد عليك يوم القيامة وهو كثرت ما طعنت, فيه ما طعنت في الناس وتكلمت فيهم قال بلغ عني بلغ الناس عني أني أن أتي يوم القيامة خصما للناس أحبوا لي من أن أتي يوم القيامة خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي, لي ما لم تذب الكذب عني وهكذا وذلك كان يقول ش長 الحجاج تعالوا لنغتاب في الله كان ش長 الحجاج هو أول من جلس في العراق ونقدر جلس مجلسا وصار يتكلم في الرجال فقال تعالوا لنغتاب في الله لنتكلم في الرجال من أجل هذا الدين ولذلك ردوا على طعنوا في الـ في الـ في الناس من أجل صيانة الحديث هذا هذه طريقة النبويّة والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما تكلم في الرجال بئس الرجل نعم الرجل قالها صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل مر رجل وسلم عليه فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقعد ثم قال بئس الرجل كما في البخاري وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة دينية وتكلم الصحابة تكلموا في بعضهم البعض قال ابن عباس كذب كذب ابن اليهوديه عندما قيل له ان نوف البكالي كما في البخاري حديث الخضر عندما قالوا ان الخضر ليس هو صاحب موسى قال انه كذب نوف ولما قال عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة في اين يصلي فقال له كعب قال له صلي في مكانك قال أخذتك يهوديتك فتكلموا الصحابة الرجال وأما التانعون فتكلموا كما رأينا الشعبي يقولوا حدثني الحارث الأور وكان كذابة قال عبد الله بن عمر لنافع عبد الله بن عمر لنافع قال لا تكذب عليه كما كذب اكرم على ابن عباس هذا غير صحيح لم يثبت الكذب ولكن للسعة رواية إكرم ظنوه يكذب لأنه كان يحدد الحديث عن إكرم ومراء عن ابن عباس ويحدثه عن غيره ويحدثه فقال يكذب مرة يحدثه عن ابن عباس لكن لما نظروا في الأحاديث وجمعوها وجدوا أن هذا من سعة علمه وروايته ولكن ليس هذا ما يهمنا لا أكرم لم يثبت عليه الكذب إكرمه البربري رحمه الله قال ابن عمر لنافع لا تكذب علي كما كذب إكرمه على ابن عباس إذن تكلموا. فإذا كل هذا من أجل المصلحة الدينية من أجل الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو إذا وقع باشعره لا يبقي ولا ولا يظهر والذي يعتقده أنهم خصماؤه يوم القيامة عندما من لعل ادناهم عنده أوجه منه فالله المسؤول أن يخفف عنه وأن يلهمهم العفو عنه وأن يشفعهم فيه والذي أدركنا عليه المشايخ النهي أو أدركنا عليه المشايخة النهي عن النظر في كلامه وعدم اعتبار قوله ولم يكن يستدز أن يظهر يعني ولم يكن يستجري يستجري ولم يكن يستجري يعني لم يكن يجر أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يعاب عليه أيه صحيح كتب كتب بالذهب انتشرت في حياته وأخذها الناس في زمانه وأما قول العلا لا شك في دينه وورائه وتحريه فيما يقوله الرجل يعني براه وأنه يبتغي وجه الله وأن عنده من الدين ما يمنعه أن يتبع الحوا وماذا قال؟ فقد كنت أعتقد ذلك. هذا كتبه بعد وفاة الذهبي للأسف. كما سيتبين. قال فقد كنت أعتقد ذلك وأقول عند هذه الأشياء إنه ربما اعتقدها دينا ومنها أمور أقطع بانه يعرفها بأنها كذب وأقطع بانه لا يختلقها. واقطع بأنه يحب وضعها في كتبه لتنتشر وأقطع بأنه يحب أن يعتقد سامعها صحتها بغضا للمتحدث فيه وتنفيرا للناس عنه مع قلة معرفته بمدولات الألفاظ ومع اعتقاده أن هذا مما يجب نصر العقيدة التي يعتقدها هو حقه ومع عدم ممارسته لعلوم الشريعة غير أني لما أكثرت بعد موته النظر في كلامه عند الاحتياج إلى النظر فيه توقفت في تحريه فيما يقوله ولا أزيد على هذا غير الإحالة على كلامه فلينظر كلامه من شاء ثم يبصر هل الرجل متحرر عند غضبه أو غير, أو غير متحر؟ وأعني بغضبه وقت ترجمته لواحد من علماء المذاهب الثلاثة المشهورين من الحنفية والمالكية والشافعية فإني أعتقد أن الرجل كان إذا مد القلم لترجمة أحدهم غضب غضبا مفرطا ثم قرطم الكلام يقطعه ومزقه وفعل من التعصب ما لا يخفى على ذي بصيرة. ثم هو مع ذلك غير خبير بمدولات الألفاظ كما ينبغي، فربما ذكر لفظاً من الذم لو عقل معناها لما نطق بها. ودائما أتعجب من ذكر الإمام فخر الدين الرازي في كتاب الميزان في الضعفاء، وكذلك السيف الأمدي، وأقول يا لله العجب هذا لا رواية لهما ولا جرحهما أحد. ولا سمع من أحد أنه ضعفهما فيما ينقلانه من علومهما فأي مدخل لهما في هذا الكتاب ثم إنا لم نسمع أحدا يسمي الإمام فخر الدين بالفخر بل إما الإمامة وإما ابن الخطير وإذا ترجم كان في المحمدين فجعله في حرف الفي وسمه الفخر ثم حلف في آخر الكتاب أنه لم يتعمد فيه هوى نفسه لم يتعمد فيه هوى نفسه فأي هو نفس أعظم من هذا فإما أن يكون ورى في يمينه أو استثنى غير الرواه فيقال له فلماذكر تغيرهم وإما أن يكون اعتقد أن هذا ليس هو نفسه وإذا وصل إلى هذا الحد والعياذ بالله فهو مطبوع على قلبه يعني الرد عليه الحقيقة يحتاج إلى هذا كلام باطل وفاسد وأخذ التعصب لمذهبه لمذهب الشافعية وهذا يظهر من كتابه في الحقيقة كما قال السخاوي قال لو رد هذا الكلام على تاج الدين السبك لكان أولى به فإننا نراه في كتاب طبقات الشافعية نراه يفعل هذه الأفعال في حق العلماء الذين ترجم لهم هذا حق فمن قرأ كتابه رأى فيه تعصب يعني عند ذكره لبعض العلماء عندما ذكر الشافعي يعني يذكر أبو عبيد من الشافعية كيف أبو أبو عبيد القاسم بن سلمان الشافعي أبو القاسم هذا مبطل وعاصر له ناظره فكيف يذكر هذا من التعصب وهو كان بلا شك أنه كان متعصبا وكان مائنا مائلا مائنا مائلا عن العقيدة السلفية وقد وممن شارك في ظلم من دعا في عصره على طريقة والده في الكلام على هذا الباب الذي تحدثنا عنه الله عزيزي يغفر للجميع وإنما نذكر هذا من أجل أن نستخلص الصواب في كلام أهل العلم والله عز وجل الموفق وصلى الله عليه وسلم أزاكم الله إن الحمد لله نحمده وتعالى ونستعيله ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن ظل الله ومن يضلهه فلا هادي لأخو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميمين وعلى من تلعهم بحسن وحدا إلى يوم الدين جعلنا الله عز وجل وإياكم منه آمين آمين أيها الإخوة الأحبة هذا هو الدرس الثاني في قراءتنا للموقظة للإمام محمد بن أحمد بن أثمان القيماز المشهور بالذهبي والذي ترجم لنفسه كثيرا بقوله ابن الذهبي وكان الدرس الأول حديثا عن قيمة العلم وعن أهميته وأن فضل المرء يكون في الدنيا والآخرى يكون بالعلم وأن هذا العلم الذي نقرأه وهو علم مصطلح الحديث هو من علوم الآلة وهو علم نظري يحتاجه لممارسة العلم العملي في تفريج الأحاديث وذكرنا أن لكل علم من العلوم آه آه مصطلحاته الخاصة به و المرء من غير هذه المصطلحات ومن غير علمه بها ومن غير من غير احاطته بهذه المصطلحات لا يستطيع أن يعرف هذا العلم هذه من معرفة آلات كل علم لتدخل فيه فما من علم إلا وفيه مصطلحات إلا وفيه مصطلحات خاصة بين أهله تدور هذه المصطلحات لها معاني خاصة عند أصحابي هذا العلم فهذا علم النظري هذا علم نظري، وذكرنا البارحة ذكرنا البارحة بعض الكتب التي يحتاجها طالب العلم لمعرفة مصطلحات علم الحديث فرجعوا إليها ولا أريد أن أكرر ما قلناه البارحة لكن ما هي الكتب سأمر مرورا سريعا على الكتب التي يحتاجها المرء في ممارسة علم الحديث وهو التحقق من صحة الحديث أو من تضعيفه التحقق من صحة الحديث من قبوله من رده وكيف يمارس هذا العلم فلا بد من كتب على المرء أن يطلع عليها قبل أن يمارس هذا العلم وتجاوز هذه الكتب كما يقع في عصرنا هذا من كثير من طلمة العلم حين يقومون بالتخريج متجاوزين هذه الكتب والاطلاع عليها ومعرفتها فإنهم يصححوا ما لا يصح ويضعفوا ما صح بل يصححوا الأحاديث الباطلة والمكذوبة وهم لا يشعرون، لأنهم لم يطلعوا على هذه الكتب. فتخرج الحديث لمعرفة الحكم عليه لا بد أن يسبق هذا العلم أن يسبقه علماء. العلم الأول معرفته، مصطلحات هذا العلم. وقلت البارحة وأكرر لأهميته لا بد أن نعرف مصطلحات هذه هذا العلم. عند القدماء لا ما استقرت عليه المصطلحات عند المتأخرين لأن معرفة مصطلحات القدماء تعرفنا وتعلمنا كيف حكموا على الأحاديث وماذا حكموا على الأحاديث فإن كثيرا من الناس يخطئ القدماء في أحكامهم على الأحاديث لعدم علمهم بمصطلحات هذا الإمام أو مصطلحات القدماء وأضرب مثالا مشتهرا كثيرا جدا وهو اتهام الترمذي بالتساهل هذا أمر الآن هو مشتهر ولا تجد إلا قلة من طلبة العلم عليكم السلام. الله عليه أن هذا الحكم جائر في حق أبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله وذلك لأنهم يرونه يحسن لبعض الرجال الضعفه المجمع على ضعفهم لا على ردهم ولكن على ضعفهم وعلى توهيمهم فهم يعاملون الحديث الحسن الذي يحسنه الترمذي بما استقر عليه بعد ذلك اسم الحسن عند المتاخرين وهذا خطأ فلا بد ان ندرس عبارات الأولين عن طريق الاستقراء وممن قام بهذا خير قيام هو الإمام ابن رجب في شرحه على إلى الترمذي هذا إمام عظيم وكتابه لا ينبغي لطالب العلم أن يتجاوزه أو أن يتحدث في المصطلح حتى يطلع على هذا الكتاب وهناك بعض الكتب الأخرى كالرفع والتكميل للكنوي وإن كان عليه مؤاخذات لا أريد أن أنبه عليه الآن لأنها ليست في موضع الحديث عليها إذن العلم الاول الذي ينبغي علينا أن نتعلمه وهو علم المصطلح العلم الاول الذي ينبغي علينا أن نتعلمه هو علم المصطلح وأكرر علينا أن نتعلم مصطلحات الاوائل لا ما استقرت عليه المصطلحات عند المتاخر. هذا اكرره وأنبه عليه العلم الثاني الذي علينا أن نتعلمه وهو علم الحكم على الحديث وتخريج الحديث وهذا يقوم به أقوام من خلال دراستهم للأسف من خلال دراستهم لكتب المصطلح وهذا من أفسد الأمور جرا المتاجراء الطلبة والصغار على تحقيق الأحاديث وعلى تتبع العلماء وتخطئتهم دون معرفة أساليبهم ومعرفة طرقهم في الحكم على الحديث فإن هناك مجموعة من الكتب لا ينبغي للمرء أن يتجاوزها قبل أن يحكم على حديث بالتصحيح أو التحسين أو التضعيف ما هي هذه الكتب التي على المرء أن يطلع عليها أولا عليه أن يطلع على أحكام العلماء المتناثرة في الكتب عن الأحاديث يعني أن تعرف كلام شعبة في الأحاديث أن تعرف كلام عبد الرحمن بن المهدي، كلام عبد الرحمن بن المهدي في الأحاديث أن تعرف كلام مالك في الأحاديث الآن سأذكره مضان هذه الأحكام وأن تعرف كلام علي بن المديني وأن تعرف كلام أحمد وأن تعرف كلام أبي زرعة وأن تعرف كلام أبي حاتم الرازي هؤلاء هم إمة الهدى وأن تعرف �بق التي بعد هؤلاء هم ذكرنا أولاً طبقة شعبة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن المهدي ويحيى بن سعيد القطان هؤلاء إلا أمة الكبار وان كان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي هم الطبقة الأولى ثم تأتي بعدهم الطبقة الثانية وهي طبقة علي بن المديني ثم علي بن المديني ومن جاء بعده من تلاميذه علي بن المديني أحمد ويحيى ويحيى بن معين ثم من جاء بعدهم كالإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي ثم من جاء بعدهم مسلم والترمذي والبخاري ثم من جاء بعدهم كابن خزيم عليه رحمة الله ومن جاء بعدهم كابن حبان لابد ثم من جاء بعده كالدار قطني عليك أن تطلع على كلام هؤلاء الأئمة أن تعرف كلام هؤلاء الأئمة في الأحاديث قبل أن تتكلم، لأن كثيرا من المتأثرين يصحح الأحاديث الباطلة التي حكم عليها الأئمة القدماء بالغلط، وهم لا يعرفون كيف يحكم كيف حكم الأئمة عليها بالغلط، لا يعرفون، فيذهبون إلى تصحيحها لعدم معرفتهم بالعلة التي حكم عليها الأئمة على هذا الحديث. بالعلة لا يعرفون. من هذه الكتب التي يجب علينا أن نقرأها. بعد أن ذكرنا كتب المصطلح علينا أن نقرأ أولا علل علي بن المديني وهو جزء يسير مطبوع ولكنه مهم جدا في معرفة الطبقات ومعرفة الرجال هذا علينا أن نقرأه وكل طالب علم لا يطلع على هذه الكتب في الحديث لا يجوز له لا يجوز له أن يصحح أو يضعف أو يحكم على الحديث حتى يطلع على هذه الكتب قلت أولا أن يقرأ كتاب علي المدين وهو جزء يسير صغير وإن كان كتاب العلل لعلي بن المدين الكبير فقد له كتاب العلل الكبير مفقود وبقيت بعض أحكامه موجودة في الكتاب الثاني الذي سنتكلوا وهو كتاب يعقوب ابن شي وهو كتاب يعقوب ابن شيبة له كتاب العلل أو المسند المعلل ليعقوب بن شيبة مطبوع ولكن مطبوع منه جزء يسير من مسند عمر فإن فيه كلاما رائعا على الأحاديث وخاصة انتشار كلمة تحسين الأسانيد كذلك علينا أن نطلع على كتاب العلل للإمام أحمد وله عدة كتب في العلل بتنوع روايات تلاميذه عنه العلل للإمام أحمد وعلينا أن نطلق على كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي وهو الذي جمع فيه الأحاديث المعلل التي سمع التي سمع عللها من أبيه ومن أبي زرعه الرازيين أو الرازيين ثم علينا أن نطلق على كتاب العلل الصغير والعلل الكبير وكلاهما مطبوعان أما الأول بشرح ابن رجب وهذا كتاب مهم مهم جدا وكتاب العلا الكبير للترمذي العلا الصغير مطبوع في نهاية السنن وشرحه بالرجب لأن بالرجب شرح إلى شرح سنن الترمذي وفقد فقد هذا الكتاب لما وقعت بنت التتار فقد انحرق راح وهذا الكتاب لو بقي لكان آية وتستطيعون أن تعرفوا قيمة كلام بالرجب على العلل وعلى الأسانيد من خلال قراءتكم لفتح الباري في شرحه على صحيح البخاري فإنه إمام منفذ جُهْد في هذا الباب وكتاب العلل للكبير كذلك للترمذي وكان مفقودا حتى طبع طبع موجود فانه كتاب مهم فيه كم من الاحاديث التي صححها البخاري ولم يرويها في صحيح.